وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشج منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن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 قَرِينِين وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ نَبِيٍّ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بنات إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عبادين وما شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء مَا ما فَالْقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّذِيرِينَ لِإِلَاهٍ قَالُوا مُتْرَفُوهَا اذ قَالَ ابْرَاهِيمُ لِابِينِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَا ءَ إِنَّنِي بَرَا الذي تَعْبُدُوا إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَتَّعْتَهُمْ فَأُولَٰئِكَ آبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُم حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ نَّبِئِينَ وَلَن نَّجَاهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا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 ورحمة ربك خير مما يجمعن ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا, سقفا من فضة و ويجع عليها يظهرون ولقيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن وعن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم ويحسبون أن بيسلقنين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون في العذاب مشتركون رسلنا او تهدي العم او تهدي العم يا من كان في ضلال النبين فان نذهب النبيك فاننا منهم انتقمون او نري انك الذي وعدناهم فان عليهم نقتدر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 هي اكثر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك إننا فلنا كشفنا عنهم العذاب اذا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 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلن آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ 121. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا, وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 122. وإنه لعلم يجعلنا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 فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلوا للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا أن he اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم لستم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعبدون لكم فيها فاكهه كثيره مما تاكلون ان المجرمين إن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم في ولكن أثركم للحق كارهون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين هنا دو يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكذون لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 فَذَرم يخضُ وَعب حتى يُلَاب يََهُ الذي يد فَدَرم يخضُ وَبُ حتىَ يلَابُ يَمَهُم الذي يوعدُ وَوهوَ <تصفيق> الذي في السمَنَهُ وَفي الأرضين وَهُو الحكيم العليم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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَمْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون